I love you في <تصفيق> من ا فبي هي فبأي <تصفيق> آلاء ربكما تتذبان متكين فَمَن آلاء رَبِّكَ إذا وقعت واقعا لا يطيق إذا وقع ومن مما استمون وحوم عين ك amau mm. a oh, Okay. <laughs>